تفسير سوره العبسة بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مقع إلهي أنحريسة قودية مدى بن بأنحريسة عبس وتولى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجك دو ديون جيستك أن جاءه الأعمى مركوي من دوله وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فته فعه الذكر سما يوانا فايسا ام من استغناء افك حوله سكد اقتم ايمانك كجسته فانت له تصد ماذا نبي محمده اوبا وما عليك ألا يزك مَهَا كَسَرَنَ هَدُوسًا هَنُونَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى قَفْ كَيْ سَكُي مَدِيسُهُ دَغْدَغِي دك وَهُوَ يَخْشَى أَوْ الله كَيَابِ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا مِياد كَمَشْغُولِ كم كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ سَاسْمَاهَا إِسْرَادَنِ وَاوَانُ فَمَنْ شَاءَ ذكره، وأفكي دونه كون في صحف مكرمة، وحيك سجنته ونذو كتب شرف له، مرفوعة مطهرة، الله كريه للنداهريين بأيدي سفره، أجعلت كهيان ملايق وحقرته كرام برة، شرفنا له وباره. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ قَالُوا هَلَا لَعَنَدُوا قَالْنِمَ بَذَنَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مُحُوَ اللَّهِ كَابُورِ كُوَسٍ مِنْ نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ دِلِعْبُوا كَابُورِ وَنِئكِي ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ جِدْكَنَوُ أُفُو ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ مَرْكَاسُ دِلا قَبْرِنَا كُسْتُرَا ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ مَرْكُودَنًا وَصَبِيحًا كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أمره ساسماها ايه دادكو وحي لفري ميالي فلينظر الانسان الى طعامه دادكو هفيري انتديسه أَنَّا صببنا الْمَاءَ صبا انا غا روبكو ثُمَّ شبنو ثم شققنا الارض شقا دول فأنبتنا فيها حبًا كان سابح النمذ وعنبًا وقض يا يداق حولها وزيتونًا ونخل يا يتمر يا تمر وحدائق الغلب وفاكهة إيا فاكهو إيا الضاق متاعا لكم ولأنعامكم سيادوا انتفاضا إذن كي يحوليهن فإذا جاءت الصاخة مركي قيل ذي در اتماده يوم يفر المرء من أخيه وما لنتقف كعراري ولا الكيس وأمه وأبيه يهو يديس يا أبيس وصاحبته وبنيه يهو يديس يا رورتيس لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه روح والبرمان تاسوحا شغل حالكيسا وجوه يومئذ مسترة وجيال مالintas وينوري موحكتم مستبشره وانقش لي ابو شريسان ووجوه يومئذ اذ عليها غبر وجيالنا مالintas وحا كمقندلي ترها قها قتر وحان الدبول مدو اولائك الكفرة الفجر كواسنا Allah-u-Akbar, akbar La ilaha illa Suratul Abbas, Mekhi, Al-Makhi, Al-Makhi, Afrta, Ka, Qur'an, سورة العباس وسورة دوين وحين كهذ ليس عدالة الله سبحانه وتعالى يا سيد إلهي سبحانه وتعالى دينتي سؤلاً باسترعي سببت أه نبي صلى الله عليه وسلم حدوث وحترينا يوح وقرن لها عبس والتولى يقص ذلك عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم آد يوسف دوين تريوح نديك رسول دووكي الله انت يوم kutubta Allah subhanahu wa ta'ala iyah waxyiga isa waxa maamula malaa'ik sharaf leh gaaladona haqa way diidan kibir dartiis Allah subhanahu wa ta'ala khalqee soo naxmaay roobka irka kaso daa iyadulka qeylada ka soo baxa naxmooyinka soo wayn Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu talagalay insaanku Allah baaku madiyan haqiqad as waxa iimaandoonta maalintan wa maalinta qiyaamaha oo qof walba qofka kale ee xigtidisa uu ka arari doono maalintaas ما أنت أستك قارن ويد بشعر سن عمل كودي في عنادرتي قارن ويد اللسان أوين نحسنان وأنا جالدي حد قدوبي ما أنت أسوين الله سبحانه وتعالى وحده سنين إنه إنون حريست هذا والله علمنا صلى الله على النبينا محمد